اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالمين يدين مجرمون ما كسر رؤوسهم من عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا لو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لئلا ان جهنم ولكن حق القول من جهنم اننا من الجن منهم من الجن نتي من الناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء فذوقوا عذاب ودوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكاولون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بما الذين اذا ذكروا بها خر سجداً خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون خَوْفٌ وَطَمَعَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ومما رزقنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آي جزاء, جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم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 فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَشْكُونَ لا يَشْكُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فلهم فَالَّهُمُ الْجَنَّاتُ الْمَأْوَى مَذَلٌّ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ هُم مَّأْوَاهُمْ سَمَاؤُهُمْ جومها كلما اراد ان يخرج منها اعيدوه ليقيدوه كلما اراد ان يخرج منها وقيل لهم ذوقوا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم, لعلهم يرجعون